ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا فعائشة رضي الله عنها تخبر أن جماعة من النساء اجتمعنا ولم تذكر عائشة رضي الله عنها مكان الاجتماع وما لم يكن له أثر في القصة فإن الكتاب والسنة يعرضان عنه تقول عائشة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من اخبار أزواجهن شيئا فقلنا إن غالب أحاديث النساء إذا اجتمعنا عن أزواجهن خاصة أو عن الرجال عامة فذكرنا أن هذه الاجتماعات لا خير فيها بل أكثرها شر ويعود على الأسر بالضياع والتشرذ والشر كله إلا ما رحم الله عز وجل والنساء في طبائعهن الغيرة في هذا ما فيه مما يعود على الأسر بما ترون وفي صحيح البخاري ومسلم أصل هذه القصة ولكن طول القصة ابن سعد في طبقاته من حديث عبد الله بن عون قال قدم النعمان ابن الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أي من في العرب كانت تحت ابن عم فتوفي عنها وقد رغبت فيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فبعث من يحملها إليك فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد الغفار رضي الله عنه قال يا أبو أسيد فبقيت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة فقدمت بها فلما قدمت المدينة نزلت في بني ساعدة وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمر بن عوفن الصحيح مختصر ما بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ابنة الجوني وهي منكسة رأسها فأهوى بيده إليها فقالت أعوذ بالله منك فقال لها صلى الله عليه وسلم استعذتي بمعاذ الحق بأهلك ذكر ابن عبد البر في ترجمتها وكذا ابن سعد في طبقاته أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم دخلن عليها فرأوا من جمالها فقالوا لها إذا أردت أن تحظي عنده فاستعيذي منهم فالمرأة استعاذت من النبي عليه الصلاة والسلام تريد الحظوة فكان ما كان ولما علمت بما جرى قالت أنا كنت أشقى الناس فهذا الاجتماع الذي كان بين نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو الاجتماع مع هذه المرأة جر إليها خيبة الدهر فلو كانت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحظيت بكل شرف فالمقصود أيها الإخوة وأنا في كلامي لا أقصد لا رجلا معينا ولا امرأة معينة لنني من الممكن أن أذكر بعض القصص تجري في البيوت لكنني لا أقصد أحدا معينا سواء علمت قصته أم جرت لكثرة القصص المتشابهة في واقع الحياة الزوجية لكنني أردت من هذا الشهر أن أضع بين يديكم مختصرا من نصوص الكتاب والسنة أهدي به إذا شاء الله عز وجل سبيل أسرنا فلكم أيها الإخوة غنمه وعلى صاحبه غرمه أقول لاجتماعات بين النساء تجر شرا عظيما والسبب في ذلك أن الرجال والنساء يختلفون في الطبائع وفي الصفات فقد ترزق المرأة مثلا برجل ذي طبع حاب برجل عصبي أو ترزق المرأة برجل سهل الطبع وقد ترزق المرأة برجل دخيل وقد ترزق برجل كريم فالمرأة وحظها وقدرها من الرجال والرجل وقدره من النساء فالنساء إذا اجتمعنا تسمع كل واحدة من الأخرى بالصدق أو بالكذب فإذا رزقت المرأة برجل حاد الطبع عصبي مثلا. أو رجل يكثر الخروج من المنزل قليل المكث في البيت مثلا فإذا سمعت المرأة من النساء الأخريات وهم يتحدثن عن أزواجهن ويذكرن من سهولة الطبع ومن القرار في البيت ومن حسن عشرة إذا رجعت المرأة إلى بيتها رجعت أولا مكدرة وثانيا تحاول أن تغير من طبع زوجها إلى الطبع الذي سمعت وتغيير الطبائع أمر متعذر جدا فتكون النتيجة حصول المشكلات في البيت وليس هناك أي حلول وقد تنسى المرأة في غمار ما تسمع ما في طبائع زوجها من الخير الذي لا تعلم أهو موجود في أزواج الناس أو لا وأضرب لذلك مثلا في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه بل من حديث ابن عباس يعني أصل الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكن الكلام الذي أسوقه هذا كلام عمر يقول عمر رضي الله عنه كنا معشر قريش قوما مغلب النساء فقدمنا المدينة فإذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني أي على عادة طبائع قريش فقالت وفي هذا أنت يا ابن الخطاب يعني أتنكر علي أن أراجعك يقول عمر رضي الله عنه كما في الصحيح أيضا في رواية أخرى كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن حقا علينا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا يعني الرجل في المنزل لا يتكلم مع المرأة فيما يتعلق بالعمل وصل هذه القصة أن عمر يقول جلست أتفكر في بعض أمري فقالت لي امرأتي لو صمعت كذا وكذا فطبعا مشكلة كبيرة فقال عمر بن الخطاب وأنت في هذا يعني كمان ثم قال فقمت إلى قضيب فضربتها فما الذي استفادته من أذب نساء الأنصار القضيب فهاء هم قريش هكذا طبائعهم مع النساء طبع حاد مثلا لا يرى للنساء شيئا الأنصار على العكس من ذلك فزوجة القرش إذا جلست مع زوجة الأنصار سمعت من سهولة طبع الأنصار فإذا رجعت إلى بيتها أرادت أن تغير من طبع زوجها القرش غير ملتفتة إلى أمرين الأمر الأول أن طبائع الرجال والنساء تغيرها عسير فلن يتغير الزوج بمجرد كلام المرء الثاني أن سهولة الطبائع بعض صفات في الرجل فعمر يقول كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فإذا جعلت هذا عيبا في قريش فما في قريش من الفضائل التي لا يدركها الأنصار ومعلوم أن المهاجرين فوق الأنصار منزلة ودرجة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فمهما بلغ عمر من حدة الطبع إلا أنه عمر فينبغي للمرأة أن تزن الأمور بميزان واضح لكنها تنظر إلى غلق سيئ في زوجها تريد أن تغيره على ما تسمعه من نساء الآخرين لكنها تنسيت أن الأنصارية ولو بلغ في حسن العشرة ما بلغ إلا أنه لا يبلغ مبلغ لا أبابك ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر قريش فإن كان عمر لا يرى للمرأة معه شيئا أو قام إلى قضيب فضربها لا يحل المرأة أن تقول أن تسيوا العشرة ففارقني فإن كان فيه حدة طبع لكن فيه من الخصان التي يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والتي نصر الله بها الدين ما لا يبلغها الرجل الأنصاري بحسن العشرة والمسائل عند الله عز وجل مساء الحسنات وسيئات وما من رجل إلا وفيه نقص لكن عمر هو عمر فحينئذ لما تعلم نساء قريش من نساء الأنصار هذا نموذج ما الذي حدث قام عمر إلى امرأته فضربها لو لازمت أدب نساء قريش كما هي وتركت عمر يفكر فيما يفكر فيه لمضى اليوم لكن المرأة أحيانا تسمع ثم ترجع رجل يتأخر مثلا إلى الساعة 12 في الليل تجلس مرأته معه وانا لك من الساعة من المغرب واخذ ذلك يعني مع بعضهم يدخلوا البيت هو والكتكيت ترجع المرأة إلى بيتها الأول بعدما سمعت هذا الكلام إزاي 12 والناس يرجعوا سبعة أو كا لا تمر هذه الليلة بدون مشكلات وربما ضرب وربما طلاق ما هو السبب أن المرأة رجعت تريد أن تغير هذا الخلق الذي في زوجها بهذا الذي سمعت من النساء الأخريات فالاجتماعات غالبها يحدث فيها هذا وتخيل أن هؤلاء النسوة التي اجتمعنا المرأة التي تقول زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعف والمرأة التي تقول شجكي أو فجكي لما تسمع أناس من فلين أذني وملأ من شح من وبجحني فبجحت نفسي إلي ماذا تسمع هذا خير ولا شر فإذا سنعت مثل هذه العشر الحسنة وزوجها كما وصفت لا شك أنها إذا رجعت رجعت إلى زوجها بشر انقلبت إليه بشر حال فالاجتماعات أيها الإخوة إذا لم تكن المرأة عاقلة تجر إلى بيتها شرا عظيما فالذي أنصح به أخواتي أن يتجنبن هذه الاجتماعات وإذا اضطرت المرأة لتكن عاقلة لتكن عاقلة إذا سمعت عن أزواج أخواتها وعلى الرجل أن يقلل من هذه الاجتماعات لما فيها من الشر وإذا كان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات نساء الصحابة الكبار بسنة الاجتماع حصل ما حصل فما بالك بنسائنا ثم إن عائشة تقول جلس إحدى عشرة مراتا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيء فهذا يدل على أن غالب أحاديث النساء عن رجالهن كذب ولهذا احتجنا إلى والتعاهد وإلا لو كان الأصل في المرأة أنها إذا تحدثت عن زوجها أمام النساء صدقت نحتاج هؤلاء النسوة إلى التعاقد والتصادق تقول تعاقدنا وتعاهدنا وهذا لا يكون إلا لمن تقشى منه غائلة الكذب فحينئذ تريد. أن تزمه بزمام وثيق وهذا المعنى بملك عليه النصوص أيضا غالب حديث النساء عن رجالهن من الكذب فالمرأة إذا رضيت إما أن تكذب له وإما إذا غضبت تكذب عليه وفي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن مرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني يعني تريد المرأة أن تكذب أمام ضرتها فتقول أعطاني كذا وأهدى إلي كذا تقول ابن بطالي أو تبعي من الحظوة عند زوجها ما ليس عنده تريد بذلك غيظ ضراتها فالمرأة تريد أن تفعل هذا أمام الضرة تقول اشترى لي كذا أهدى إلي كذا علامة على المحبة أو كما قال ابن بطال تتكلم بكلام فيه ما يدل على محبة الرجل لمرأته فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور لم يقل ثوبا ثوبي إشارة إلى تعظيم هذا الخطأ واختلت أهل العلم في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام هذا فقال بعضهم قصد بذلك النفس كلابس ثوب زور يقصد بالثوب النفس البشرية كما قال الله عز وجل وثيابك فطهر أي نفسك وثيابك فطهر أي طهر نفسك فيقصد أن الذي يفعل هذا هو رجل يتكلم بالباطل أو نفسه نفس نفس رجل كاذب نفس رجل مزور وقال بعضهم بل قصد النبي عليه الصلاة والسلام ما يتزين به شاهد الزور. كان الإنسان إذا أراد أن تروج شهادته على القاضي يتجمل بأحسن ثيابه فإذا القاضي رأه يعني في بذة حسنة يظن أن هذا ضجف فقه عد يعني فيقول هذه المرأة تلبس ملابس الزور ما عليها من الصدق شيء فهي كذبت على نفسها وتكذب على غيرها تتجمل في الحقيقة بما ليس عندها فهذا الحديث أيضا نص في أن المرأة تكذب إذا تحدثت عن زوجها وأيضا ما الله أمس من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا نص في هذا فلما تزوج عبد الرحمن ابن الزبير فاطمة وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ادعت عليه دعوة لأنها كانت تبغض وتريد أن ترجع إلى رفاعة القروي رضي الله عنه وفي الحديث فوائد منها أن محبة الرجل للمرأة والمرأة للرجل لا تزول بالطلاق فرفاعة رفاعة القرضي طلق مرأته البتة يعني طلقها الثلاثة تطليقات ومعنون أن الطلاق إنما يكون بعد مشكلات يعني مشكلات وطلاق ومشكلات وطلاق ومشكلات وطلاق ومع ذلك المرأة معلقة القلب برفاعة وتريد أن ترجع إليه حتى كذبت على زوجها الثاني وفي حديث. أم زرع الذي نشرحه أيضا طلق أبو زرع امرأته وما زال تذكره بكل جميل فهي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام والله مالي لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وانسكت هدب ثوبها يعني طرف الثوب وفي الرواية الأخرى عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب والمرأة تريد أن تقول أنه عنين يعني لا يخبر على جماع النساء لماذا كذبت المرأة عليه حتى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطلاقها منه فجاء الرجل وأكذبها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة فلم يصدق رسول الله كلامها فقال لها لا حتى تذوقي من عسيلته يعني لا يحلل في الطلاق إلا بعد جماع ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للمرأة أنه عرف كذبها فقال لعبد الرحمن بن الزبير وقد أبصر ابنيه معه بنوك هؤلاء قال نعم فقال للمرأة هذا الذي تزعمين ما تزعمين يعني هذا لو كان عنينا من أين جاء بهذاين لهم أشبه به من الغراب بالغراب يعني هذا شبه تام يدل على أن الرجل مكتمل الرجول وإلا من أين جاء بهذين الولدين فحينئذ هذا الحديث نص أيضا في أن المرأة إذا تكلمت عن زوجها قد تكذب الحديث الأول تريد أن تكذب له والثاني تريد أن تكذب عليه فغالب أحاديث النساء كذب لا سيما إذا مدحت المرأة زوجها أو ذكرت من حسن عشرته معها فهي إنما تريد بذلك أن تتأمر على غيرها من النساء أو على ضراتها لكن غالب هذه الأحاديث أيها الأخوة لا ترجع إلى صدق ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها أن هؤلاء النسوة خشية الوقوع في مثل هذا وإن يظل الوقت الطويل يتكلمن بالكذب تعاقدنا وتعهدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا حينئذ فالعاقل من النساء بل العاقل من الرجال لا يبني على كلام المرأة عن زوجها شيئا لأن غالب هذا الكلام انما هو من الكذب واضح أيها الأخوة طيب أكتفي بهذا القدر سبحانه ربك رب العزيزي السلام عليكم والسلام الحمد لله ومعلم